والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات عابدات سائحات فيبات وأبكارا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ